أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصْدَى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْذَكَ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَقْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَة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 ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا Metاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة